أَتِمّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا أَتِمّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللهِ الّتِي, فطر الناس عليها فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ الله لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك الدين القيم ولكن أكثر